بوك تو ديودسمت تريس ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية Kur jūs mācījāties Spāņu valodu? Aina teallamta l-Espānija? Vai jūs protat arī Portugāļu valodu? Hēl te tā kelamu al-Portugālija? Hēl te tā al Jā, ja. es protu arī nedaudz itāliešu valodu. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطاليا نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية اسم أسقط سرناية لوتلااب أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Valodas ir اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Es varu أستطيع أن أفهمها جيدًا. أستطيع أفهمها جيدًا. Bet runāt un rakstīt ir grūti. Lekin atkellamu walkitabatu shay'un sabb. Lekin atkellamu walkitabatu shay'an sabb. Es pieļauju vel daudz kļūdu. Wa Lūdzu, أن تصحح vienmēr. Argu an tusahhih li da'iman. Argu an tusahhih li da'iman. Yusu izruna ir gluži عندك لكنه بسيطة. عندك لكنه يستطيع الشخص ان يعرف من أين انت يستطيع الشخص يعرف من اين ما هي لغتك الام ما هي لغتك الأم؟ وس أ ملاية ضد كرسوس؟ هل أنت تعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دوة لغات؟ كاد ماليزك يوس توية؟ أي منهجن الصام؟ أي من هجستعمل؟ أتصو <سؤال> ميركلين لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي إسنيفارو <سؤال> أتصرييتيس العنوان لا يخطر على بالي العنوان <سؤال> لا يخطر على بالي إستو اسمو أيزميرسيس لقد نسيته للتو لقد نسيته